يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بعضهم உலிய உப ஓமய சல்ல உம் இம் ச இம் இல்ல al-Qawma al-Walimin فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ فَاعْصِ اللَّهَ أَيْنَمَا كُنْتَ يَأْتِ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنِّي فَإِذَا نُدِئَ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِكَ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ عبيطات اعمالهم فاصبوا خاسرين يا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ عَظِيمَةٌ وَعَلَى الْكَافِرِينَ غَضَبٌ شَدِيدٌ جانِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رات وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَ وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ உலகிய واتقوا الله إن كنتم مؤمنين